قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين أي قال الله يا إبليس ما السبب الذي حملك على أن لا تكون مع الملائكة الساجدين لآدم وقد أمرتك بالسجود معهم قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون قابل قال إبليس متكبرا ما يصح لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس كان طينا أسود متغيرا. أي قال ابليس تكبرا وحسدا لآدم لا ينبغي أنا المخلوق من نار أن أسجد لهذا الجسد الذي خلقته من طين يابس. لا منعت فيه إذا نقر خرج منه الصوت أسود متغير فأنا خير منهم لأنك خلقتني من نار نافعة بالإشراق ممتنعه ممن يريدها بالإحراق فسجودي له مناف لحالي قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال الله لإبليس اخرج من الجنه فانك مطرود قال فاخرج منها فانك رديم. اي قال الله لإبليس فاخرج منها فانك مشتوم محقر مذموم وذلك الذي يعصي ربه لا يستحق نعمته وان عليك اللعنه الى يوم الدين وان عليك اللعنه والطرد من رحمتي الى يوم القيامه وان عليك اللعنه الى يوم الدين اي وان طردك التام من رحمتي سيبقى في الدنيا متصلا بك لاحقا لك الى يوم القيامه الذي تلاقي فيه جزاء ما عملت قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إبليس يا رب أمهلني ولا ثمثني إلى يوم يبعث الخلق يعني هو ماذا أراد أراد أن لا يمر عليه الموت قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون أي قال إبليس رب فإذا أخرجتني ولعنتني فأمهلني وأخرني ولا تهلكني إلى أن تبعث خلقك يوم القيامه يعني ما أراد أن يمر به الموت حتى نعلم أن في الموت شدائد لا يعلمها إلا الله وأن على العبد أن يستعد بالعمل الصالح قال فإنك من المنظرين قال الله فإنك من الممهلين الذين أخرت آجالهم إلى يوم الوقت المعلوم أي إلى الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق عند النفخة الأولى. إذا أعطاه الله تعالى الامهال ولكنه يموت مع من يموت. قال رب بما أغويتني لا لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. قال إبليس يا رب بسبب إطلاع الكلية لا لهم المعاصي في الأرض ولا أغلنهم كلهم. عن الصراط المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين إلا من اصطفيتهم من عبادك لعبادتك قال هذا صراط علي مستقيم أي قال الله هذا طريق معتدل موصل إلي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاب إن عبادي المخلصين لي. ليس لك قدرة ولا تصلق على إغوائهم إلا من اتبعك من الظالمين فالإنسان إذا أخلص لله استخلصه الله لنفسه وجنبه الذنوب والمعاصي. إذا الكرام كل الكرامه أن يجنبك الله تعالى المعاصي. وإن جهنم لموعدهم أجمعين وإن جهنم لموعد إبليس ومن اتبعه من الظالين كلهم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسم لجهنم سبعة أبواب يدخلون منها لكل باب من أبوابها من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منها إن المتقين في جنات بعيون إن الذين اتقوا ربهم بامتثال أمره واجتناب نهيه في جنات بعيون ادخلوها بسلام آمنين يقال لهم عند دخولها ادخلوها بسلامة من وأمن من المخاف إذا السلام للابدان والأمن للقلب جعلنا الله وإياكم من أهل السلامة والأمن ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين وأزلنا ما في صدورهم من حقد وعدابة إخوة المتحابين يجلسون على سر ينظر بعضهم إلى بعض ولذلك هذا الحقد الذي يوجد عند كثير من الناس هذا من العذاب فاحذر الحقد عن المسلم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يصيبهم فيها تعب وليسوا بمخرجين منها بل هم خالدون فيها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أعلم أيها الرسول عبادي أني أنا الغفور لمن تاب منهم الرحيم به وأن عذابي هو العذاب الألم وأعلمهم أن عذابي هو العذاب الموجع فليتوبوا إلي لينالوا مغفرتي ويأمنوا عذابي ونبئهم عن ضيف إبراهيم وأعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم إن الملائكة الذين جاءوه بالولد وبإحلاك قوم من فوائد الآيات في الآيات دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له والله ينبغي أن يكون الإنسان كريما مع إخوانه مع جيرانه مع من هو في عمله مع من يصلي معه في المسجد وهكذا على الإنسان أن يتخلق بالخلق الأحسن وليس فقط الحسن. ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبه يعني يكون الإنسان لا محبه لله تعالى ويرجو الإنسان رحمة الله ويخاف عذاب الله تعالى. سجد الملائكة لآدم. كلهم أجمعون سجود تحيه وتكريم إلا إبليس رفضواه ولذلك علينا أن نعاديه بأن نخالفه وأن نكثر من الطاعات فكل طاعه هي حرب لشيطان وتأملوا أن الشيطان يسعى لاغواء الناس وأنت تخالفه بأن تسعى لهداية الخلق إلى الحق لا سلطان لإبليس على الذين هداهم الله واجتباهم واصطفاهم في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله يعني إبليس يسعى لذلك ولكن من أخلص لله تعالى استخلصه الله تعالى لنفسه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته